AYAHSIBUL LINSAN U AN LEN NJEMMĀ AYZAMAH BEL YQADRIYN ALA AN NUSOWY BNANAH BEL YURİD LINSAN U LYEFJUR EMAAMAH YASAL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 Wujuhun yawm izin nazirah ila rabbiha nazirah wujuhun yawm izin basirah tazun en yufعل كلا اذا بلغت التراقي وقيل مراق وَظَنَّ انه الفراق والتفت الساق بالساق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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من منيه تمنى ثم كان علاقة فخلق قفسا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على